من حملهم مع نوح تنبيها على النعمة التي نجاهم بها من الغرق ليكون في ذلك تهيج لذرياتهم على طاعة الله أي يا ذرية من حملنا مع نوح فنجيناهم من الغرق تشبهوا بأبيكم فاشكروا نعمنا وأشار إلى هذا المعنى في قوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح الآية وبين في مواضع أخر الذين حملهم مع نوح منهم وبين الشيء الذي حملهم فيه وبين من بقي له نسل وعقب منهم ومن انقطع ولم يبق له نسل ولا عقب فبين أن الذين حملهم مع نوح هم أهله ومن آمن معه من قومه في قوله قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وبيّن أن الذين آمنوا من قومه قليل بقوله وما آمن معه إلا قليل وبيّن أن ممن سبق عليه القول من أهله بالشقاء امرأته وابنه قال في امرأته وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح إلى قوله وقيل ادخل النار مع الداخلين وقال في ابنه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقال فيه أيضا إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح الآية وقوله ليس من أهلك أي الموعود بنجاتهم في قوله فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك الآية ونحوها من الآيات وبيّن أن الذي حملهم فيه هو السفينة في قوله قل نحمل فيها الآية أي السفينة وقوله فاسلك فيها من كل زوجين اثنين الآية أي أدخل فيها أي السفينة من كل زوجين اثنين وأهلك وبيّن أن ذرية من حمل مع نوح لم يبق منها إلا ذرية نوح في قوله وجعلنا ذريته هم الباقين وكان نوح يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله فسماه الله عبدا شكورا وأظهر أوجه الإعراب في قوله ذرية من حملنا الآية أنه منادى بحرف محذوف قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل الآية أظهر الأقوال فيه أنه بمعنى أخبرناهم وأعلمناهم ومن معاني القضاء الإخبار والإعلام ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين والظاهر أن تعديته بإله لأنه مضمن معنى الإيحاء وقيل مضمن معنى تقدمنا إليهم فأخبرناهم قال معناه ابن كثير والعلم عند الله تعالى قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من أحسن أي بالإيمان والطاعة فإنه إنما يحسن إلى نفسه لأن نفع ذلك لنفسه خاصة وأن من أساء أي بالكفر والمعاصي فإنه إنما يسيء على نفسه لأن ضرر ذلك عائد إلى نفسه خاصة وبين هذا المعنى في مواضع أخرى، كقوله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها الآية وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى وقوله من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون إلى غير ذلك من الآيات واللام في قوله وإن أسأتم فلها بمعنى على أي فعليها بدليل قوله ومن أساء فعليها ومن إتيان اللام بمعنى على قوله تعالى ويخرون للاذقان الآية أي عليها وقوله فسلام لك الآية أي سلام عليك على ما قاله بعض العلماء ونظير ذلك من كلام العرب قول جابر التغلبي أو شريح العبسي أو زهير المزني أو غيرهم تناوله بالرمح ثم ذنا له فخر صَرِيعًا لليدين وَلِلْفَمِ أي على اليدين وعلى الفم والتعبير بهذه اللام في هذه الآية للمشاكلة كما قدمنا في نحو وجزاء سيئة سيئة الآية وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه الآية قوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم الآية جواب إذا في هذه الآية الكريمة محذوف وهو الذي تتعلق به اللام في قوله ليسوءوا وتقديره فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليسوءوا وجوهكم بدليل قوله في الأولى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا الآية وخير ما يفسر به القرآن القرآن قال ابن قتيبة في مشكل القرآن ونظيره في حذف العامل قول حميد بن ثور رأتني بحبليها فصدت مخافة وفي الحبل روعاء الفؤاد فاروق أي رأتني أقبلت أو مقبلا وهذا الحرف فيه ثلاث قراءات سبعيات قرأه الكسائي لنسوء وجوهكم بنون العظمة وفتح الهمزة أي لنسؤها بتسليطنا إياهم عليكم يقتلونكم ويعذبونكم وقرأه ابن عامر وحمزة وشعبة عن عاصم ليسوء وجوهكم بالياء وفتح الهمزة والفاعل ضمير عائد إلى الله أي ليسوء هو أي الله وجوهكم بتسليطه إياهم عليكم وقرأه الباقون ليسوء وجوهكم بالياء وضم الهمزة بعدها واو الجمع التي هي فاعل الفعل ونصبه بحذف النون وضمير الفاعل الذي هو الواو عائد إلى الذين بعثهم الله عليهم ليسوء وجوههم بأنواع العذاب والقتل نكتفي بهذا أيها المستمع الكريم ولقاءنا ليلة غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته